صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن الرسول يا ليتنا معكم سيدك فنفوز قوزا معظم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على شفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فجأة طعام مشكين فمن تطوع خيراً فهو خير الله. وأن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ هذا الشهر الكريم هو شهر الله عز وجل، ولهذا ورد في كثير من الروايات النهي عن تشميته برمضان. مجرد عن إضافة كلمة شهر كأنه الله عز وجل عندما يضيف الشهر إليه يريد تشريفه وتكريما. يعني مثل ما نقول بيت الله نقول شهر الله فالرواية تقول لا تقول رمضان ولكن قولوا شهر رمضان لأن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل واردة أكثر من الرواية في الموضوع موجودة وسواء هذه صحت الرواية أو ما صحت هو هذا الشهر محسوب على الله عز وجل لأن الرواية تقول كل عمل ابن آدم لي لا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجاج إذا كان الصوم لله عز وجل معنى ذلك أن الشهر بأجمعه اللي هو ظرف للصوم مضاقنا إلى الله طيب إذا كان هذا الشهر شهر الله عز وجل يعني معناه نحن فيه في رحاب الله على مائدة الله تبارك وتعالى شنو مؤدى هذا يعني مفاد هذا شنو مفاد هذا احنا نعرف أن المشرع الإسلامي كثير من الأعراف الاجتماعية يجعلها موضوع للأحكام يعني بتعبير آخر العرف الاجتماعي السائد بين الناس يعتبر موضوع ويرتب عليه حكم شاء اضرب لك المعنى يعني احنا عندنا في حضارة العرب ان واحد اذا مطلوب لواحد مطلوب الى مثلا بدم او مطلوب الى افرض بشبك من الاشباب اللي تستدعي الادانة هذا يضل يدور له لفرصة الى ان يدخل الى هذا صاحب الدم او الى يدخل الى صاحب القضية يبعد على فراشه ويتحرم بطعامه يعني اما يشرب عند ماء او يأكل عند شيء من الطعام واذا شوى هذا المعنى امن خلاص لانه اعتبره قتل ما برأنا نحن نعتبرنا العام مسملح وياهم، آه؟ يعني أكل من جادهم شرب من يعني ظل على شفرتهم، وإذا كان على شفرته يعتبروا هذا من تمام المكارم أن الإنسان إذا يريد يلج درب المكارم في مثل هالحالة يعفو عمن من ظلمه ويترك الإدانة هذا المعنى موجود في حضارتهم، واتخطر من جملة من يستعمل هالأسلوب. معن ابن جائدة الشيباني المعروف معن ابن جائدة كان مطلوب للدولة العباشية وبالفعل استعمل هالطريقة هاي ايجا تحرم بالطعام تحرم بالشراب خلص وإلا كانوا مقررين قتله أكثر من هذا يعني كانوا مو بس إذا دخل على شفرتهم للطعام لا أحيانا يتحرم بقبور موتاهم يعني يجي يعقر ناقته على قبر كريم من الكرماء وينيق إلى جانبه خلص يجي صاحب القبر يجيره عدي بن حاتم كان هكذا عدي بن حاتم الطائر رضو الله عليه وهذا عدي بن حاتم الواقع نموذج عجيب غريب هذا الرجل هذا عدي بن حاتم إذا تقرأ تاريخه هذا الرجل كتلة من الفضائل يعني كتلة من الأمجاد عدي ابن حاتم كان يوميا يطلع الصبح بقدر بقبر حاتم ابيه يلقى هذا رابط ناق تيمة وهذا عاقر بعير تيمة وهذا يتطلب الاجارة ويقوم بامورهم باجمعها طيب بناء على ان هذا العرف شائد هذا العرف اجتماعي كان موجود في حضارتهم القرآن الكريم نزل في بلد العرب وإن كان القرآن مو رسالة لا رسالة عالمية لكن نزل فيها البلد وأخذ حضارتهم بعين الاعتبار لذلك من جملة ما أخذ بعين الاعتبار أن أنتوا عادتكم إذا واحد اتحرم بطعام واحد فقد أمن هذا الشهر شهر الله إذا الواحد من عدكم يتحرم في هذا الشهر بيش بما أمر الله بالتحرم به شنو الذي أمر الله بالتحرم به سيأتينا إن شاء الله خلال البحث معنى ذلك أنه صار على مائدة الله صار ينتظر عطاء الله ينتظر رحمة الله ونسأل الله أن يحرمنا من عطائه في هذا الشهر الكريم أن يميتنا على دينه وان يجعلنا في دربه وفي طريقه وان يرحمنا ويرحم المسلمين كاف ويجمع شملهم ويدرأوا عنهم البلاء لان هذا الشهر مأدبة الله ونحن نرفع عيوننا الى الله اللا يحرمنا من عطائك في هذا الشهر اذا اذا كان هذا الشهر هو شهر الله وهذا العرف شائد عند العرب القرآن الكريم كأنه يخاطبهم بما هو مألوف عندهم ولهذا ورد من الروايات التي تؤيد هذا المعنى أن من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله بل من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله لأنه هو بهذا الشهر إذا ذبروها على الله عز وجل وقعد على مائدته جلس على شفرته وانتظر عطاءه وأخلص بالطلب والله لا يمنع رفده عن البر والفاجر نعم إذا كان كذلك ومع ذلك الله لا يخفر له معناه أن هذا مرتكب من الجرائم ما لا يمكن الشكوت عليه نعم فلذلك يقول أبعده الله يعني ان تلتمسوا طلب المغفرة في هذا الشهر ليش؟ لأنه هذا الشهر عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بأنه أولا شهر المواساة شنو معنى شهر المواساة؟ شهر المواساة يعني المواساة المعنوية هنا مو المواساة المادية ليش؟ لأنه الحقيقة يأكى بعض الناس على تعبيرنا إذا ولد ينولد وفي فمه ملعقة ذهب يعني إن على الحرير على الفراش في ضمن القصر يعني عالم خاص طبقة خاصة واحد له إن ولد أفرض على التراب والصحراء أو إن ولد على حصير الله عز وجل عندما خلق الناس ما أراد أن يكون تمايز ما بينهم في أصل المنشأ والخلقة الناس كلهم عبيد الله وكلهم من مدرك واحد وكلكم من أصل واحد في هذا الشهر إذا مر واللي سفين يدفع عرق يتصبب أو بحق الظراعي منحن على المشحات وعرق يتصبب على الأرض واللي ذلا بالقصر الضخم كلهم شوا يعني هذا جوعان وهذا جوعان وهذا قد يكون عطشان وهذا عطشان وهذا ينتظر ساعة الإفطار وهذا ينتظر ساعة الإفطار وهذا يشعر بما يشعر به الإنسان إذا مسه الجوع وهذا كذلك يشعر وهذا لون من المشاوات هذا لون من المواساة والمشاوات يعني يعرف هذا متميز، أني أنا ما عندي فرق عن الآخرين كل ما في الأمر هاي الاعتبارات اللي أنا بيها اعتبارات وقتية جائلة وإلا في واقع الأمر أنا معدة وهذا معدة وأنا جسد وهذا جسد هذا يحتاج توب وأنا احتاج توب وهذا يحتاج طعام وأنا احتاج طعام إذن أنا إنسان وهو إنسان رمضان يعمق الشعور الإنساني في نفس الإنسان ولذلك يعبر عن النبي صلى الله عليه وآله بأنه شهر المواشاة يواشي فيه القوي الضعيف والغني الفقير والذي يملك يواشي الذي لا يملك اذا هو شهر المواشاة بعد وشهر الصبر ورد ايضا الصبر شنو؟ الصبر بطبيعة الحال الانشان في مثل هذا الشهر يعود نفسه على شنو؟ على تحمل الشدة لينقدم الرعلية هذا الشهر اخرطه في أشد حالات الحر أو في أشد حالات البرد مو كل الناس مثلا مهيئين ليعرضون لي أنفسهم إلى حر أو برد لكن هذا إجباري أصلًا عليه يشتد عليه العطش يشتد عليه الجوع لازم يعود نفسه على الصبر ليش قطعا الحياة يحتاج لها إلى دورة تربوية يعني إحنا الآن نلاحظ أن الجندي اللي يتأخذ الدولة والجندة حاول تعود على شنو على الشدائد حاول تعود على النوم على الأرض تعود على أكل الطعام بالخشن على الحرمان على شنو المقصود تعود أنا هيا أسلح بروح الجندية لأن الدنيا ما معروفة الدنيا مو دائما عسل لا الدنيا بيها حنبل بيها مر بيها شدائد لازم أربي للإنشان والله عز وجل مربي يربي عباده ومن أساليب التربية نعم فرض الصوم الصوم في واقع الأمر أسلوب من أساليب تعليم الإنسان الصبر يصبر الإنسان على الشدة يصبر على هذه الحالة التي تمر عليه وهو غير معتاد عليها فلذلك عبر عنه بشهر الصبر بعد وهو شهر المغفرة لأن الله عز وجل يبسط فيه مائدته وينادي المنادي من تحت بطنان العرش هل من مستغفر فأكفر له هل من طالب حاجة فأقضي حاجته من دنا إلي شبرا دنوت إليه ميلا الله عز وجل باسط مائدته ويدعو عباده يدعوهم إلى هذه المائدة ورد أن هذا الشهر يحقق زكاة البدن، النبي صلى الله عليه وآله يقول لكل شيء زكاة والصوم زكاة الجسد وهذا الجسد في واقع الامر قد يكون مملوء حرام يعني يعني احنا الكثير من عدنا قد تساهل يعني يأكل اللقمة وهو ما عارف ان هذه اللقمة خالصة او مخالصة طيبة او مطيبة لا قد يكون بها الحرام قد يكون نبت عنده الشحت نبت عنده اللحم الع... على الاقل الشبهات الشبهات خصوصا في مثل هالأيام يعني اللي نعيشها اصبحت مصادر الكسب اغلبها ملوة تعامل الناس تعامل يكاد ينفقد بإلعامل القلقي فلذلك هذا الصوم يذيب الحرام من جسده يزكي الجسد يطهره يذيب الحرام من الجسد فيهيئ لأن يكون كيان طاهر يعني يفد على الله عندما يفد على الله كون يفد على الله هو طاهر مش تقول الآية الكريمة تقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلق صحيفة بيضاء قلتنا يا طاهر أبدا هذا الطفل ينولد طاهر نفسي تخالية ما بيها اي شيء لكن اذا طبلينا للدنيا احنا بدأنا اللقنا نعلم الغوش نعلم الحقيد نعلم الكذب نعلم الانحراف ها؟ يرجع على الله ذيك الصحيفة البيضة مكتوبة مشودة باشياء وشي خير. ها؟ ثم رددناه اشفل شافلين لا الصيام محاولة لتطهير هذا الجسد تخليص من أوضار الحرام حتى يفد على الله عز وجل وهو طاهر الجسد وطاهر الروح أيضا نقي الروح لأن هذا الشهر أكو بعطاء روحي لا حدود له تتأمل الإنسان شوية سيأتينا إن شاء الله خلال هذا الشهر الكريم الإنسان بروحه قبل أن يكون بجسده وهاي الروح اذا ما طهرت تتحول الى اداة مدمرة هذا الشهر محاولة من المحاولات اللي بيه ان الانشان يتوجه روحيا الى الله لان شهر القرآن تكثر من قراءة القرآن شهر الصبر شهر المواساة شهر صلة الأرحام على العموم هذا الشهر الواقع عطاء لا يحد بس كلي نرجع للآية خل نشوف شنو مفادها الآية تقول أياما معدودات شنو معناه طريق من المفسرين يقول أول أمر كان الصيام كل شهر كل راس شهر ثلاثة أيام فريضة هاي ثم جاءت صوم شهر رمضان نسخت وصار صوم شهر فكان يقول أيام معدودات يعني هل أيام هاي الأولى من كل شهر مبدئيا يقول هذا معنى الآية رأي آخر لا أن أيام معدودات لها معنى نار. بس الرأي اللي عليه الأغلب مرد نستعرض الآراء، الرأي اللي عليه الأغلب أن هالشهر كله هو أيام معدودة، لأنه تسعة وعشرين يوم أو ثلاثين يوم الشهر مؤقت، هذا الشهر إنما تسعة وعشرين أو ثلاثين هي كلها أيام معدودة هي الثلاثين أو تسعة وعشرين أيام معدودة بالقياس إلى عمر الإنسان وإلى عمر الدنيا. أيام جداً معدودة. شنو المقصود من هذا؟ المقصود أن الإنسان يضحي في خلال أيام معدودة، آه؟ حتى شياخذ حتى يأخذ جزاء في أيام غير معدودة. شلون يعني جزاء في أيام غير معدودة؟ لأنه أنت الآن طبعاً إنسان عندما ينتقل ينتقل إلى خلود. مشان ينتقل إلى خلود، هذا الخلود إما في جنة وإما في نار نعم، والخلود ما إلى حد، لأن الأشياء المعدودة من قضية، كل معدود من قضية. يومين ثلاثة تقلش، يوم بعد يوم تنتهي، لكن هذا الغير محدود، الغير محدود هذا الذي لا ينتهي. لأنه لا يتناهى نهائيا فالتضحية بأيام محدودة حتى يحصل الإنشان على خلود في أيام غير محدودة على عطاء في أيام غير محدودة أياما معدودة هذه أي واحدة اثنين هاي محاولة للتهوين على الإنشان يعني أسلوب من الأشاليب النفسية أنه يقول له والله يوم ثلاثة من قضيها ما تنقضي ها لا يعني لا يعني تستصعبها لا تستمنها شدة لأنها يومها ثلاثة تخلص أيام معدودات كأن القرآن الكريم يريد أن يدعو عباده إلى الطاعة يهون على عباده الطاعة لأن الله عز وجل كون يقرب العبد إلى طاعته لأن نظرية اللطف هاي معناها نظرية اللطف هاي هي معناها ان الله عز وجل يقرب العبد الى الطاعة ويبعده عن المعصية مختلف الاشاليب ومن جملة الاشاليب التهوين يهون عليه يقول يقوله ترى هل يعمل للصورة شدة تأتي ثم بين فمن كان منكم مريضا او على شطاء ايه طبعا المسألة مسألة خلافية بين فرق المسلمين انه الانسان اذا كان مريض شنو هو حد المرض ليوجب يجيب الإفطار وإذا كان مسافر شنو حد السفر اللي يوجب الإفطار وهل هذا الإفطار واجب أو لا مباح رخصة يعني ولا عزيما هذا المقطع من الآية صار محل خلاف وطبيعي أنا ألفت نظرك لنقطة إحنا كأنه عدنا بالقرآن الكريم عدنا الآية اللي تحمل معنى واحد ما تحمل غيرها نسميها نص واللي تحمل أكثر من معنى نعبر عنها ظاهر الظاهر تكون بمعاني راجحة معاني مرجوحة يعني يصير بها أكثر من رأي أكثر من رأي يصير بالظاهر فيه مو يعني مو بدع عن يكون بها خلاف لأن كل واحد يفهم من الآية شيء يتبادر إلى ذهنه من الآية هذا المعنى الظاهر يعني الآية لما تقول فمن كان منكم مريضا طبعا المرض مقول مثل ما يقولون بالتشكيك مو بالتواصل يعني شنو يعني المرض احنا اللي مثلا اخر سويا رجلة توجع نقول مريض اللي لا والله متمكن بي اكثر من مرض عوذ بالله نقول مريض يعني تختلف شدة وبعض كلهم نسميهم مريض فياه المرض اللي يوجب الصوم يقول جملن بعض الفقهاء يقول اي مرض اي شيء اسمه مرض يوجب سقوط الصوم هذا المعروف عن ان بعضهم كقوم مفطر قالوا ليش راهم سبعه سبعه كان في مشاده بالوما هذا قال انا مريض هذا نوع فاهم من الايه المعنى واحد يقول لا المرض المهلك اللي يؤدي الى هلاك بحيث ان الانسان اذا صام الصوم قد يؤدي به إلى الموت، إلى الهلاك. هذا المرض اللي يكون به من الشدة هذا الموجب للإفطار. لكن الرأي، رأي الإمامية احنا عندنا المرض اللي تطول يعني مدة برهه يعني اذا صام بدل ما عادة يطيب بشهر يطول هذا لا اكثر بعد. هذا هيك شو مرض يشتطر صوم أو تشد حالته. يعني بدل ما أفرض يهون على الله هذا يشدد عليه لأن المرض اللي يطول برؤه أو تزداد شدته هذا اللي يسقط معه أفره السفر أيضا عندنا نظريات المذاهب الإسلامية واحد يذهب إلى أن 48 ميل مثلا واحد يذهب أكثر واحد يذهب أقال واحد يقول له مسمى السفر مسمى طبعا هذا يعني هل هالعموم هذا او هالاطلاق مقيد مثل ما يقولون زين يعني قسم من السفر وارد روايات اللي عدنا احنا 22.5 كيلومتر يعني 23 كيلومتر بروحة و23 كيلومتر جاية يعني 46 قد يقول قائل هذا ما يقلب شدة حتى نقوم ليه شن قيمة الان مولانا الطيارة تختصر مسافة بين شرق الارض وغربها تعاف. ها? اماني لا تعاف. لا بي شدة لا بي شدة. ليه شلف طار هذا. ها? يعني هذا المعنى قاله للنبي. واحد دخل على النبي صلى الله عليه والقال يا رسول الله انا اسافر وانا صايف. لاني لا ارى لا ارى السفر يضرني. ما شايف ان السفر يضايقني. قال للنبي ان الله عز وجل اهدى لي ولامتي هدية. فَمَنَ رَدَّ هذه الْهَدِيَّةِ فقد رد على الله هديته الله عز وجل يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه الباري عز وجل للمسافر للمشافر على عند رخصه او بتعبير اخر عندنا احنا عزيمة يجب عليها ان يفطر بقبل بالسفا كذلك يقصر الصلاة هذه هدية الله والله لما عز وجل يضطي الى واحد هدية ما يريد من عنده يرجع هديثه طبعا انا ازعل منك لما اعطيك هدية وترجعها ما في شديد فاذن السفر الافطار به عندنا عجيما وبنفس الوقت تقصير الصلاة عندنا عجيما فالمذاهب الاسلامية لا ترى ان الافطار بالسفر رخصة وليس بعجيما ومثل ما قلتك ما نقدر نحجر على آراء الفقهاء لكن احنا عدنا الروايات متضافرة بأن وخصوص منطق الآية لأن الآية فقهاء المذافي الإسلامية يضعون بها شيء مغمر محدود يقولون فمن كان منكم مريضا أو على شفر فافطر فعدة من أيام أخرى هذا تقدير والتقدير خلاف الظاهر ما الآية ما تحتاج الى ان انقدر. لا بالعكس. جاء المريض حكم الافقاء. والمشافر حكم الافقاء. ما يحتاج الى التقدير. ها? ولذلك جاء بالرواية ليس من البر الصيام بالسفر وورد بالروايات ان من صام بالسفر كمن افطر بالحضر. فاذن عندنا مسألة ان الانسان صائم الله عز وجل يريد يطيفه شحى لين هذا قد يكون معتاد على لون من الطعام معتاد على لون من الراحة أي في الشرل حتى لو مشى له هل كم كيلومتر لمو عد أهلة. واحد عد أهلم كيف نفسه يعني أنا لو عندي كوخ وساكن هذا الكوخ كيف نفسي بالضمن شنو أكلي شنو نومي مرتبه أنا لما أطلع برا يختل هذا الترتيب الله عز وجل رخصة اللي أو بالأحرى هدية منه امرني ان افطر. وقال لي عندك ايام اخرى تقدر تصومها. وكذلك المريض. لان الهدف من الصوم الصحة. اذا صار البناء الصوم من يعني انعكس الهدف. مو تقول الرواية صوموا تصحوا. اه? اذا ينعكس الهدف اذا انا صمت وانا مريض. لذلك الله عز وجل امرني ان أفطر وين بالسفر وبالمرض فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وعلى الذين يطيقونه فدية هذه على الذين يطيقونه فدية شنو هي؟ كأنه الاغلب اللي يذهبون الى الفقهاء انه اكو انشان يكبر اذا كبر شوية عبر مرحلة من العمر واصبح ما عند ذيك الطاقة اللي تعين على, على الصور الا بشدة لان يطيقه يعني يقدر عليه بصعوبة يقدر عليه بشدة ها؟ إذا كان هو يطيق صحيح، لكنه يوصل المغرب وعيونه ما أدري وين سايرة، يوصل لي المغرب وما بيحيلي يتحرك هذا الكبير السن، إمرأة كبيرة السن يعني يطيقونه بشدة. هؤلاء الله عز وجل أباح لهم الإفطار وعوض عن الإفطار بفدية الفدية، المَن تدفع تدفع للمحتاج. كثر? يومية? نعم طعام طعامه مشكين? مد يعني فرضة المد هذا الطعام مشكين. الساء اكو هنا نقطة ارجو ان تلتب كلها. طعامه مشكين يعني عادة احنا نعرف المشكين شنو طعامه? يعني هذا واضح ما ما اعتقد يحتاج الى توضيح. انا اعرف اكو بعض الناس من بعض الطبقات وجبة الطعام عندها تكلف كدامة بلها لأنها منوعة لأنها غنية مثلا بالحول وغنية أفرض بالصواكه وغنية بالأشياء الأخرى يعني مايدة منوعة والبعض الآخر لا والله مايدت يعني هذا الناس الوسطاء ليادوبك دوبك مثلا يجيب الرغيف وحطه يا أفرض حط الله لحمة هاي فالنعمة ها؟ وأكل هاي كابت هاي كل ما عنده هذا فتختلف طبعا الوجبة عند هذا عن الوجبة عند هذا هنا القرآن الكريم يطين الحد لأدناه الحد لأدناه شنو الفدية طعام ومشكين المود من الطعام هذا اللي يسمى طعام يعني أفرض مود من الخوج جين هذا طعام هذا طعام ومشكين فمن تطوع خيرا فهو خير لا يقول لا والله أنت جاي تتعامل مع الله عز وجل ما جاي تتعامل مع الفقير لأن هذا الشيء اللي تبطيه للفقير يقع بيد الله قبل أن يقع بيد الفقير فأنت لما تتعامل مع الله تبارك وتعالى اعرف شرح تقدم لله يعني أنت الآن لو تقب لك على شخص محترم بالدنيا شخص محترم إلى مرتبة إلى منزلة وتريد تقدم لوليمة معتقدت كيف يعني اجيب له رغيف خبز او تكتفي يعني اجيب له رغيف خبز شويه لحمه مثلا لابد بده له ما ايه. هذا اللي جاي سيذيل هيا مين مو جاي اعطيها لله عز وجل خل اقرب لك المعنى يوم من الايام واحد ارسل له النبي ان ادفع زكاه تمره عند تمر زكاة مال تمرك ادفعها جين طب هذا الى الحضيرة شاف اكو عند نوع من التمر مخبوط اكو بي حشف وبي تمر عادي وانواع من التمر لا مميزة لان الشيء ما طول زكاة ومالفغنطة من هذا المخبوط شال الزكاة شال كمية من هالتمر اللي شاوي النصاب نعم وده ارسله الى النبي لما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وآله النبي أمسك لثمرة من هالثمرات المحشبة، أمسكها بين أنملتين. كلهم هذا لو أراد أن يعطي أباء، هل يعطيهم مثل هذه الثمرة؟ لو هاي الثمرة يعطيها لأبوه يأكل، يعطي أبوه الحشب هذا؟ يقول لا، اختار له شيء جيد. هذا ما جاي يعرف أن إلمن جاي يعطي زكاة. زكاة لله عز وجل هذا اكو عندك تقدير لله اكو عندك تعامل مع الله عارف شنو حجم الله عز وجل اكو عندنا كثير من الناس من هالنوع كثير من الناس في تعامله ما يقدر الله حق قدره الله عز وجل عند ظن حسن ظن العبد به الله عندما أتعامل معه كون أعرف أنه ويا من أتعامل الآية الكريمة تقولهم فمن تطوع خيرا فهو خير له صحيح ذلك يسقط عنك التكليف أنت إذا أديت هذا المد من الطعام طعام يسقط التكليف عنك لكن هذا اللي يسقط عندك التكليف مش توفي للشروط كما أراد الله عز وجل يولاه مو مستوكل للشروط كما اراد الله انت يعرف جيت اتعامل مع الله فمن تطوع خيرا وهو خير الله هذا خلي يعرف ان هذا الطعام هالفواكيه النعام اللي عندك كلها رح يتركه اطبعا كم تركوا من جنات وعيون انت راح تفد على الله حامل بيدك طبق قدمته قد اليه يكون هذا الطبق اكو بشيء اتناشى مع الله عز وجل فاذا حملت الطبق وعلى الطبق ما يلز يعني انك وقرت ربك احترمت ربك عز وجل أه؟ ولهذا الاية الكريمة تقول فمن تطوع خيرا فهو خير الله. هذا افضل الى قال الصور لان جميع ما عنده سيتركه لكن هذا رح يأخذه امامه فمن تطوع خيرا فهو خير لكم وان تصوموا خير لكم هاي المذاهب الاسلامية يحملوها يقولون حتى على الشيخ والشيخة اللي ما يقدر يصوم الا بمشقة اذا يصوم افضل حتى عندنا نظرية ايضا من النوع موجودة لكن الاية عند المحققين ان هذا المقطع مستأنف ما إلى علاقة ربط بما سبق لا كانوا يقول أصل الصيام خير لكم أن الإنسان يجب أن يعرف أن الصيام خير ليش لأن الصيام ركن من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس ومن جملتها الصيام الإنسان في هذا الشهر الكريم هذا الشهر العظيم وشلون شهر هو الواقع شهر يجمع عمجادنا ويجمع حضارتنا لان اكو رواية في اول هذا الشهر في اول هذا الشهر نزل القرآن موجود روايات وان كان الاغلب تقول انه ليلة القدر لكن عندنا روايات تقول في اول شهر رمضان نزل القرآن كأنه هذا القرآن هذا الشهر هو في واقع الامر جمعت فيه كل الديانات يعني مو بس مو بس الديانة الاسلامية لا تقريبا الكتب السماوية بأجمعها نزلت في هذا الشهر التوراة الانجيل واحد منهن يوم سادس واحد يوم اثناعش واحد يوم اثمانطاعش الزبور نعم القرآن على رواية ليلة القدر وعلى رواية اوائل القرآن نزل في اوائل شهر رمضان يعني الواقع هذا الشهر وهو إذا كان مظهر لنجول القرآن يعني تاريخنا كله في هذا الشهر يعني تاريخنا القرآن الكريم حضارتنا القرآن الكريم نعم مربينا القرآن الكريم فاذا كان القرآن الكريم نزل في هذا الشهر بالإضافة الى أن شهر الله تصبح فضيلة على فضيلة على فضيل يصبح هذا الشهر الإنسان إذا ولج فيه إنما يلج في جنان في رحمات الله إذا هذا الشهر الكريم بالإضافة إلى هذا شنو اللي, اللي يضم هذا الشهر هذا يضم فيه بأن الله يعود على عباده فيه بالخير والبركة يعني الإنسان إذا خلص من هذا الشهر ينتظر جائزته من الله عز وجل شهر الماغفرة والرضوان طيب وهذا الشهر صارت إنا بأحداث يعني من الأحداث الواقع اللي وقعت بهذا الشهر أكو أحداث ترتبط بتاريخنا ترأى كبير رواية أن الزهراء صلى الله عليها توفيت في هذا الشهر تسمى الروايات موجودة وعدنا روايات أيضاً بوقائع وقعت كثيره ولعل من ابرزها في هذا الشهر صارت نهضة ابراهيم احمر العينين ابراهيم ابن عبد الله ابن الحسن هذا اللي انقتل هو وابو محمد ابن الحسن قتلهم المنصور اول الامر قلبهم من ابيهم وابوهم عبد الله بن الحسن كان رجل كبير السن عمره 75 سنة كل ما ادري راح طلعوا من البيت مو عندي قللة عندك تتستر عليهم اخذ واخذوا يا ارباطعش من الهاشمين مجموعهم خمسطعش وجابهم الى قصر ابن ابي هبيرة سجنهم في قصر ابن ابي هبيرة مروا بيهم مقيدين مروا بيهم يرشقون بالحديد الامام الصادق واقف ينظر اليهم وعيناه تهملان ما يقدر يشوي شيء الوه؟ ها؟ ها؟ ها؟ المنصور. لما مروا به مر المنصور عليهم راكب فرس صاحبي الله بن الحسن قال له ما هكذا فعلنا بأسراءكم يوم بدر أنتوا يوم بدر من أسرناكم إحنا ما سون بكم الشكل يعني جدك عب عباس بن عبد المطلب النبي ما قدر يباك ذيك الليلة لما جاء العباس أسير شمع ين شوية متأذي من من ال من, من القيد اللي حاطي قيده قالوا فكوا قيده ما أستطيع نام وانا أسمع صوته فيقول لعبد الله بن الحسن ما هكذا فعنا بأشراقكم يوم بدر دار وجهه فهو سوا روحه ما يسمع نعم طبيعي على كلنا كل تأريخنا محطق مؤلمة مرعبة يعني نم عن النكران للنعمة والنكران للجميل وعن مواقف سلبية وفضيحة مروعة. على العمر. في بدء هذا الشهر نهض ابراهيم من بعد ما انقتل اخوه. اخوه انقتل باحجار الزيت في محمد. واجى الخبر الى ابراهيم هو يخطب هو انقتل وين بباصمرا. على العمر. فلما قتل حلت الواقع بالعلويين. شوف شووا هذول العباسيين لعله شووا اكثر مما شووا الامويين. هذا الشهر فيه مصرع امير المؤمنين. سلام الله عليه. هذا الشهر فيه انجادنا. فيه الفتوحات. فتوح فتح مكة. واقعة بادر. جملة من الشرايا، اشياء كثيرة حدثت في هذا الشهر. هذا الشهر بالواقع يرتبط بنا تاريخيا وعاطفيا وعقائديا وقلت لك اهم شيء ان الانشان ينتظر في نهاية الشهر ان يفطر على ماذا يفطر على رحمة الله يفطر على عفو الله وعطائه بس من يفطر المن ينتقل من الصوم ينتقل من الصوم الى الاعياد إلى العيد ها؟ يعني اللي يطلع من الصوم يطلع إلى العيد لأنه يأمل أن الله غفر ذنبه قبل شعيا سيرحمه سيعطيه ها؟ ينعم عليه إذن ينتقل للعيد أكو فكرة عند الدمستاني رحمة الله عليه شيخ الدمستاني في خصيطة المعروفة اللي يقول بها أحرم أحرم الحجاج علت ذاتهم بعض الشهور وانا المحرم علت ذاته طول الزهور ابيات اللي معروفة القصيدة الرائعة المملوء حرارة ومملوء ولاه لوعاء هل معنى اقتبس واحد من شعراء الطف وظف وين وظفه على لسان جينب بنت امير المؤمنين اخت الحسين تقول للحسين ابا عبد الله الناس يصومون وإذا صاموا ينتقلون من الصوم الى العيد. يصمون عن طعام بسيط. وينتقلون من الصوم الى العيد. انا واهلي صمنا. لكن ما صمنا عن طعام. صمنا عن ما? عن الفرح. عن الشرور. عن الراحة من بعد واقعة الطف. وافطرنا عليه من نفطر على الحزن. على اللوعة. على الدموع. تمر علينا الليالي والايام ما بها اعياد ونحن اعيادنا ما اثمنا العيد اللي نعود الى هل معنى هذا الواقع وقع فعلا وقع هذا اللي صار اذا كان الانسان يفتح عيناه بعض الصوم على عيد فاولئك الذين صاموا عن الافراح وصاموا عن اللذات وين? الى احزان و الى يعني ما تتصور كيف عادت المدينة بعد واقعة الطفل ديش اللي كانت مملوء شرور مملوء بهجة بها ذكر النبي وذكرى اهل بيته اللي كانت جنة في اعين اهل بيت رسول الله لا تحولت الى مآتم تحولت الى لوعة ويقول امام الشجاد يقول والله ما مررت على جور آل عقيل الا فنقتني العبر لاني اراها خالية ما فيها الا ارامل ويتاما يمر عمر بن سعيد الأشدق يسمع صوت العلويات يسمع صوت بنات الرسالة عين يقول عجت نشاء بني علي عجة كعجيج نشوتنا غداة الأرنبي بينما يمر أهل البيت على تلك الديار فلا يسمعون فيها إلا اللوعة تأخذهم العابرة امس والدهر وياكم ذرا وربعت مجد وشروق لا شل شال والا يوم اللي عيال تلاش وجوك من نور هو <تصفيق> وليعم الافراح حزام عقابكم ولد لها زينب لي جاريتها اكفيلي على باب الدار لا تخلين وحدة تدخل علي. اخشى ان تدخل علي شامثة من هؤلاء. خليني وحدنا انا ومن معي من مشبيات الطاب تدخل في وسط الدار ودموعها جارية. اللي يا دار ناغين وناغيك جانت بدور وتزرع ليك والشعر أحبتنا من لل واني شوي نتوجه الى الله بهمومنا وحاجاتنا توجه الى في هذه الليلة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الشور اما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوق امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوق يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوق يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات في شهرك الكريم هذا ارحمنا برحمتك يا الله اللهم لا تدع لنا مرضا الا شفيتا ولا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا كشفته، ولا غائبا الا ادنيته وارجعتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها اللهم ارحمنا وأهلنا وذوينا وإخواننا إنك أنت أرحم الراحمين المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم جميع تواب الفاتحة.